وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوع ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى كيف وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما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 فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا